بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ذكرنا ان النصوص طوائف ثلاث الطائفه الأولى ما عبر فيها بالصرورة تالي <تصفيق> أنا صار اشتباع عندي التعديث فاللغالك أرجع إليه والطالفة الثانية ما عبر عنها بالدين أو ما عبر فيها بالدين. <تصفيق> هذا ذكرناه، وذكرنا في القارب الثانية، ثانية ثانية، أن ثانية أن وجه الاستدلال بها هو التمسك. بالإقلاق ويلاحظ على الاستغلال ملاحظتان الملاحظة الأولى سبق ذكرها أمس الملاحظه الثانيه ان مورد هذه الطائفات هو فرض بقاء الاستطاعات لانه قال في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال عليه السلام إن كان صرورتان كمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وَإِن كَانَ قَدْ حَجَّ فمن ثُلُفِهِ وَمَنْ مَاتَ لاحظوا الزينا وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يترك إِلَّا قدر نفقة الحمولة لا ما عنده إلا مقدار نفقة الحمولة يعني, يحملهم. رح رح يحملهم يعني. إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثه فهم أحق بما ترى فان شاءوا اكلوا يعني الميراث وان شاءوا حجوا عاده فان مقتضى مقابله بين هذا الفرض المذكور في الذايل وبين ما ذكر في الصدر ان كان صرورا يدعي أن ان المنظور اليه في صدر الروايه هو من ترك من ترك مبلغا يكفي للحاج يعني فرض وجود الاستقاعات إذن المقابلة بين ما في صدرها وما في ذيلها قرينة على أن الحكم بثبوت الحج في جميع المال يجبه فرض الاستطاعات فلا يشمل محل الكلام الطائفه الثالثة الآن وصلنا للطائفه الثالثة وهي ما عبر فيها بالقضاء كمعتبرة الحلبي حديث ثلاثة باب وعشرين صفح سبعة وستين جيم أحد عشر جيم جم جم جم جم جم جم جم ابواب أبو, أبو الحج يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله وتقريب الاستدلال ان التعبير بالقضاء ظاهر عرفان في استقرار الحج في ذمته ومقتضى اطلاق الموضوع أن كل من خوط بحجة الإسلام في عام من الأعوام فإن الحج يستقر في ذمته. سواء بقيت استطاعته او زالت وهنا ملاحظات ثلاث على الاستدلال الأولى قد يقال بأنه لا ملازمة بين ثبوت الحج في أصل المال بعد الموت وبين استقراره في ذمة الميت حال الحياة فلعل الشارع تعبدان يرى أن من فوك حجة الإسلام في عامها فإنه تقضى عنه من ماله وإلا لم يكن مخاطباً حال حياته بالحاج لزوال الاستطاعات وأن التعدير بأصل المال تدل على كونه دينا فقد ورد في الروايات أن الكفن ومؤون في التجهيز إذا لم يتضرع بها أحد تخرج من أصل المال مع أنها ليست دينان في ذمة الميت ويؤكد هذا المعنى النصوص الوارده في من مات قبل أن يحج مثلاً معتبرة ضريس ضريس حديث واحد باب ستة وعشرين طبعا هذا دماغنا على ما يلفروه صاحب العرب قديما ما كانوا يصارعون هذا بعضهم يقول بريس وسليم وكلها كلها هي بريس وسليم لا موجب لحملها على التصريح لا يمكن بريس سليم هو القه هذا لسليم هو سليم, سليم هو في سليم يكتب هذا حديث واحد باب 26 وعشرين من ابواب وجوب الحاج صاد 68 وستين عن ابي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن مات في الحرام إن مات في الحرام يعني احرم وبعدين ما الحرام بري إن مات في الحرام فقد أجزأت عنه حجة الإسلام يعني تعتبر حجة وإن مات دون الحرام يعني قبل أن يحرم قبل أن يكون الحرم يقول ليه قبل أن يكون الحرم بل هما يقودون قبل أن يحرم بروايات أخرى تفسرها فليقضي عنه وليه جسمة الرواية الثانية معتبرت بريد حديث اثنين ببريد بعد حديث اثنين من نفس الباب سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمال ونفقا وزاد فمات في الطريق قال إن صورتان ثم مات في الحرام وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ مَاتَ وَهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمْ قُنَا نَصْعَ لَدْ إِحْرَامِ جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ وما معاه في حق الإسلام فإن فضل هذا معناه من جميع المال يعني جعل يعني من أصل ثري فان فضل من ذلك شيء فهو هذه النصوص ظاهرة في أن من مات في طريقه للحاج قبل أن يحرم تخرج حجته من أصل تركته مع أنه لم يكن الحج مستقرا في ذمته ولم يكن دينا لأنه مات. قبل أن انكشف انه لم يكن مستطيعا استطاعه سربيه او بدنيه <تصفيق> إذا فوجوب إخراج الحج فوجوب إخراج الحج من صلب ماله مع عدم وجوبه عليه حال حياته حكم تعبدي فهذه النصوص تثير عندنا كما يعبر السيد الشهيد قدس سره تثير عندنا احتمال أن مفاد النصوص السابقة يقضى عنه حجة الإسلام أنه مجرد حكم تعبدي لا من بابي استقرار الحاج في ذمته هذه تكون المرحلة الاولى ما شاء الفصول اللي بتقعد لاستقرار الحاج في ذمته ظاهر ظاهرا فقط اذا تغدينا بالجامع انكشف فانكشف أن هذا الوجوب غير واقع هذا الذي نحن يقول مع أنه لم يكن يجب عليه واقعا مع ذلك أخذ من هذا صلبنا أجيد عن المناقشات أو عن الملاحظة من وجهين الأول ما ذكره بعض الأعلام في كتابه تفصيل عام من أنه يمكن حمل الروايتين على مطلب أجنبي عن محل البحث، وهو أن النصوص أفاد. ان المكلف اذا امتلك الاستطاعه الماليه ولكن فقد الاستطاعه البدنيه كما لو كبر او مرض فانه يسقط عنه الحج المباشر ويجب عليه الحج نيادي وهذا معناه أن المتلذ إذا استطاع ماديا يجعل الجامع بين الحج المباشري في فرض الصحة او الحج النيابي في فرض المراض إذا فوجوب الحج النيابي في فرض المراب ليس حكما جديدا وإنما هو مصداق بالجامع الذي وجب عليه من أول الأمر وحينئذ فيمكن حمل هذه الروايات المتعرضه لموت المكلف قبل الإحرام على هذا المفاد بان نقول إذا استطاع المكلف ماديا وجد عليه الجامع بين الحج المباشرين. اذا استطاع في حياته او الحج من ماله اذا مات قبل الاحرام وحينئذ فوجوب اخراج الحاج من ماله ليس وجوبا جدا تعبديا بل هو مصداق للجانع <تصفيق> الذي تعلق به حال حياته فهذه النصوص أجنبية عن محل الباحث فلا يمكن أن يستفاد منها ان وجوب الحج من اصل المال وجوب تعبدي جديد لكن الجواب غير تام فإن خطاب المكلف بالجامع بين الحج المباشري في فرض الصحة والحج النيابي من قبله يعني من قبل المكلف في فرض المراض محتمل عرفي لأن الجامع بينهما أي بين الشرق والإسكنادة جامع عرفي كما في معتبره الحلبي حديث واحد بام 24 وعشرين حديث جد واحد او اثنين حديث ماذا؟ باب أربع وعشرين عن أبي عبد الله عليه السلام وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرضا أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه ما سهوة العاجز يعني فإن عليه أن يحج عنه من ماله صروره لا مال له يعني شخص صروره يعني خلو يحدد عنا واحد شخص صروره يعني ما حل صروره لا مال له لأنه لو كان له مال يجب عليه الحل معا لم عنه. إما صرورة لا الشخص دميا خالص طيب طيب خب بواما معنى خروج دخول من النار نعم النار ممكن هو لا ما لا يا هو مطلوب ولا للنار يمكن عنده ضروره نعم في هذا الفرق وهو إذا كان نائبا عن حي لا عن مريض إذا كان نائبا عن حي يعتبر أن يكون النائب صورا يعني ضروره لا ما ندا إذا كان حال صادق إذا كان نائباً. نائباً. إذا كان النائب عن حي لم يعُد مو حج مستحيل يعني يريد ينوب عن حي في حجة الإسلام يعتبر أن يكون صلورة يعني الآن أنا أو نيابة عن شخص حتى في الإسلام. حجة الإسلام محشو. وهو حي وهو حي بل بشرط أن تكون من تحت سقفه صلورة لا مالا هذا إذا جاءنا قال فترك عن الحي المنشور إذا لا له اذكروا اذا كان سيدنا الوكيل اولا قد طيب خلوا المسائل الفقهيه بعدين رحمه الله في الترتيب صار صوره ينطق اتفق عليه بله اذا كان الوكيل الحج صار ما يصير يصير صوره ضروري لا اه حج حج مستحبا يعني طار يعني لم يحج الحج لو ارتقى وهذا ضروره ف و خطاب الانسان المكلف بالجامع بين فعله وفعل غيره يعني ان يخاطب بالجامع بين حجه او اخراج الوصي ما هي بعد موته فهذا الجامع ليس عرفيان كي يخاطب به المكلف فحمل هذه الروايات عليه حمل مستهجن الجواب الثاني عن الملاحظة أن يقال احتمال ان وجوب اخراج الحج من صلب المال وجوب تعبدي جديد وارد ثبوتا لكنه خلاف ظاهر التعبير بالقضاء وخلاف ظاهر التعبير في النصوص الأخرى إنه بمنزلة الدين الواجب الملاحظة الثانيه على الاستدلال إن محل كلامنا وهو من كانت أمامه كروانان للحج فلم يذهب مع الكروان الأول لوثوقه بأن الثاني سيوصله للحج ولكن انكشف خطأه في محل الكلام لم يغل الحج من الأساس كي نبحث في أنه يستقر في ذمتيه اما فان الاستقرار في الذمه فرع الوجوب في سنه الاستطاعه وهذا الشخص لم يجب عليه الحج اصنان لما لان ظاهر الايه والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما قال من استطاعه استطاعه السبيل الى الحج واضح في ان الاستطاعه متقويمه بالاستطاعة السربيات لا بمجرد الاستطاعة المالية فإذا انكشف أن هذا الشخص لم يكن مستطيعا استطاعة سربيا فقد انكشف عدم وجوب الحج عليه فضلا عن استقراره في الذماء والجواب عن هذه الملاحظه أن من كانت أمامه رفقتان اوان فتاره يكون غافلا عن الكروان الاول او قاقعا بانه لا يوصله الى الحاج وعول على الثاني ثم تبين خطأه بعد فوات الفرصه فهذا الشخص نعم ليس مستطيعا استطاعة سياه، وأما إذا كان ملتفتا للكروانين وكان بإمكانه الذهاب مع الاول وانما اخر لوثوقه بان الثاني يوصله ثم انكشف خطاه فان هذا وجد عليه الحاج لأنه كان متحنا من السرب بذهابه مع الأول بقي الكلام في الملاحظة التالي ثم ندخل في حج الصبي